و ق ل ذ ي وصل ا ى ما لم يصل إ ل ي ه الخليل والذي نظر إ ل ى ما لم ينظر إ ل ي ه الكريم والذي ارتقى إ ل ى ما لم يرتقي اليه الامين ا ل جبريل فصلى عليه رب العالمين والملائكه اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي الانبياء ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبي اليك الله عقلا وشرع الله صدرك ورفع قال ل ه ذكرك عندما سئلت او تدري كيف رفع الله ذكرك يا رسول الله قال الله أ ع ل م يا أ خ ي جبريل ف إ ذ ا ب ا ل إ ج ا ب ة ن ن رب العالمين و ع د ت ي وكلامي لقد شققت لك ا س م ا من ا س م ما من أ ح د يقول لا إ ل ه إ ل ا الله Is that what you call a heart? محمد ا ل رسول الله خلق مبرا من كل عيب كانك خلقك كما تشاء ف أ ج م ل منك لم ترى قط عيني واطل منك لم تاتي النساء اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى ال بيتك الاخرى ا 私たちはあなたのお嬢様をお嬢様に التي انتقلت الى ج وحجبنا ا العالمين ر رب ومختم ا وارحم الراحمين س م ي ن و جميعا الى رجل الاعمال المعروف لكي نكون بجوار غائبيه هذا اللقاء القراني الطيب المبارك ولكن الحسن ان يكون يسعد اشتركوا في القناه والاعجاب بالقناه علم زيادتكم ان شاء الله عقد خ ل ا ه العشاء سيكون معنا القارئ الاول لجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والعربي صديقة القارئين الطبلاو الله الذي صلى رب ستكون محمد معه الفداية قرآني ومن داخل لغه الصرادقات وحصول السياق المتلقين في اصلاح قياد يد الاولاد على الحج محمود بن الفلاح في هذا اللقاء تأتي ل القراني الطيب د ا العظام نعيش معا هذا ل ق ا ء القراني اي في تكريم الكريمه ا ل ر ا ح ل ة الى سيره انتقلت إ ل ى جوار رب العالمين و ارحم الحاسبين و ارحم الراحلين و لكن تكريمنا اليوم يوم هو ا ل تكريم من بالقران الكريم, الكريم وصاحب أداء و م تميز احكاما وتلاوه وتدويبا دعوة الى دعوه الكتب النفطي والعربي والعالم الاسلامي والعاطي م ا ل م ا تتحدث عن ج ان تكون مسؤوليه ن ا ل ان س ي ه من ا ج ان ت ن م س ل ي ه ولكن احب ان اكون محمدا ولكن اكون محمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا すごい。 سيد. حتى هل تريد ا ل ان تجد سيدنا الله الله الله الله يا قران ا ل ك ر ا م ا ت ا ل م ت و ف ي ة ح ب ي ب م ا كده ا ل أ م س ا ك ج م ي ل ة سيدنا Say it now. ويعمل شيخ محمود ربنا ا س ت حالك يا مولانا f o b l o w your seed. اديك ا ل ص ح ة على صحتك ربنا صح عليك يا سيدنا شمح ي ا ل ل لا اله الا الله It's a ignorance. موسيقي ي ل الله يا عزم، يا ل م حزينه والله الكرامات ا ل م ت و ف ي ة حبيبي أ ق ا ل له ابدا اذهب الى هذا المكان What h e you done? من ف ر ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م و شاهد الى ا ل م ف ي و ا ل ع ر ب ي و ا ل ع ا ل م ن ل ا م ي ه ولا تنس الاشتراك ق في ل القناه ر و ت ل ع ي ل ا ت ا ل ت ي س ل ت على و شكرا لكم عيشنا فيها مع الانعام التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم جلقا لحضراتكم من داخل مبلوعه الصرادقات و اصول الضيافه المتنقله و عميد مقاولي الفراشه اشتركوا في ا ل ق ن ا ة والاعمال في القناه